مستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ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 117. ليخرجكم من الظلمات إلى النور 118. وإن الله بكم لرؤوف رحيم 119. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نُظُرُوْنَا نَقْتَبِثْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم ان فتكم وتربصتم وانتبهتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 ك الذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُعِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قوضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَغْسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ وَنُورُهُمْ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجعيم اعلموا أنما الحياة دنيا لعب ونو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيل فتراه ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الرؤون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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقوم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَيَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَانِيُّ الْعَمِيدُ لَقَدْ أَوْصَلْنَا أُسُو لَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُلْكِ الْكِتَابِ وَالْمِيزَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مؤتد وكثير منهم فاسقون ثم قف وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بإيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 نجراهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وآمنوا برسولي يأتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رعيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء فض الله وأن الفضل بيدي الله وأن الفضل بيدي الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم.